إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد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 أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله وموضوع هذا الدرس اليوم عنوانه الرهبانية بين الإسلام والنصرانية وهو تفسير لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في شأن عيسى عليه السلام ومن اتبعه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون والمصنف هنا رحمه الله سيورد تفسير هذه الآية كما ولد ذلك عند علماء التفسير وسيجعل موضوع هذه الآية تطبيقا لما درستموه من قبل في الفرق بين البذعة الحقيقية والبدعة الإضافية فأول ما سيتحدث عنه المصنف هنا بعد إيراد بعض الآثار حول تفسير هذه الآية. سيتحدث عن معنى الرهبانية والرهبانية لها معنى خاص عند النصارى ولها معنى آخر في الإسلام أما الرهبانية عند النصارى فهي الاعتزال في الصوامع والسياحة في البراري والقفار ولهذا سبب عندهم وسيذكر المصلّف من الآثار سيذكر حديثا في ذلك وسيذكر آثاراً أو يشير إلى بعض الآثار عند المفسرين كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير في بيان السبب الذي من أجله ترهبنا النصارى وسيأتي ذكر السبب في ذلك ثم سنورد لكم الأحاديث في رهبانية هذه الأمة أي الأمة المسلمة ورهبانيتها كما ورد في الأحاديث هي السياحة وسياحتها في الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وقد يقول يسأل سائل فيقول ما الفرق بين هذين النوعين رهبانية النصارى هي الاعتزال في الصوامع والاعتزال في الصحاري ويكون عمل الإنسان فيها يكون المترهبن فيها والراهب عمله خاصا بنفسه وقد يكون على في كثير من الأحيان قد يكون على جهل وهو اعتزال فردي يقوم به الإنسان من أتباع النصرانية فيأوي إلى الجبال والكهوف والغيران والصحارى والصحاري ويعتكف على نفسه والسبب الذي حملهم على ذلك هو البعد عن المعاصي فإنه لما بدل دين النصارى بدلته الملوك وبدله الرهبان فإنهم لما بدلوه غيروا فلما غيروا تركوا ما أمروا به من أمر الله عز وجل ولما تركوا العمل به انتشرت بينهم المعاصي ولما انتشرت بينهم المعاصي وكثرت جاء هؤلاء أصحاب القلوب النظيفة فلم يجدوا لهم عملا مع هؤلاء إلا أن يفروا بدينهم ففروا بدينهم ففروا بدينهم, ففروا بدينهم فلما فروا بدينهم فروا به من جماعات الناس ومجتمعاتهم التي ظهرت فيها المعاصي وآووا بعد ذلك إلى الكهوف وإلى البراري هؤلاء هم الرهبان عند النصارى أو الرهبانية عند النصارى وانتهى بهم الأمر كما هو ظاهر إلى أن يكون هناك منهم اعتزال فردي يحافظ الإنسان فيه على ما بقي من دينه ويعتزل الناس هذه الرهبانية جاء الإسلام فلم يعتبرها فأنكرها وجعل لهذه الأمة رهبانية من نوع خاص هذه الرهبانية هي الجهاد في سبيل الله والسؤال الذي يرد هنا حتى يتبين لكم موضوع هذا الدرس لأن المصنف الشاطبي سيكثر من نقل النصوص وترديد المسائل فيه فيحسن بطالب العلم أن يدرك أساس هذا الدرس حتى يتفهم كلام المصنف هنا رحمه الله السؤال الذي يعرض عليكم هنا هو ما وجه الاشتراك بين رهبانية النصارى ورهبانية هذه الأمة السلام ورحمة الله أي نعم نعم يعني السؤال مرة أخرى لماذا سمي الجهاد رهبانية لماذا كما ورد في الحديث رهبانية أمة الجهاد في سبيل الله طيب هذا جواب حسن زميلكم يقول لأن الجهاد في الغالب فيه خروج إلى الصحاري والبراري والانتقال والسفر والتعرف على البلدان والانتقال من حال إلى حال وفيه أيضا شظف وشدة فضل أحسنت. وهذا جواب مكمل يقول كلاهما بذل للنفس يبذل نفسه لله لأن المجاهد قد يرجع وقد لا يرجع وفي الغالب يبتعد عن أهله ووطنه وبلاده أي نعم، مم. هذه الأجوبة متقاربة يعني الجهاد كأنه ينقل الإنسان من عالم الدنيا يهيئه لعالم إيش؟ العالم الآخرة لأنه يبتعد عن ماله وولده وبيته وزينة الحياة الدنيا قد يجد طعاما وقد لا يجد قد يجوع باليوم واليومين يتحمل شضف الحياة الجهاد له ظروفه وبعض الحيان تكون ظروفه قاسية قوية لكن الفرق بينهما أن الجهاد في الإسلام سمي رهبانية وخص بأحكام تدل على أن نفعه عام للفرد وللمجتمع بل ولعامة البشرية ينفع الإنسان المجاهد وينفع المسلمين وينفع الكفار لأنه يحمل الخير لهم لما تقارن بين هذه المقاصد ورهبانية النصارى التي هي الاعتزال في الكهوف تجد الفرق كبير أو لا فرق كبير جدا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد شيئا يترهب فيه أو يتحنث فيه أو مثلا يتحمل فيه مثل هذه المشاق فليكن ليكن الجهاد أمر على السنة بشروطه الشرعية المعروفة فيكون فيه نفع لنفسه ونفع للمسلمين ونفع للناس أجمعي السؤال الثاني هل هذه الرهبانية كانت في شريعتهم ثم نسخت يعني كانت في شريعة النصارى ثم نسخت أو أنهم هم ابتدعوها أمم، فاضل، أي نعم. زي يقول هم ابتدعوها أي نعم. في جواب آخر، أمم، نعم. بتدعوها، ما كتبناها عليهم ولا ابتغاء رضوان الله. فيها قولان لأهل التفسير كما سيأتي. فيها قولان لأهل التفسير، منها. أنها كتبها الله لهم وكتبها عليهم ثم اشترط عليهم شرطا فيها وهذا الشرط هو القيام بأمر الله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث فيه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يحققوا الشرط فهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومن مقتضى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من مقتضى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام اتباعه في شريعته وشريعته تحرم الرهبانية التي عند النصارى فكان الواجب أن يتبعوه في شريعته فلما لم يصنعوا ذلك ما رعوها حق رعايتها هذا وجه عند المفسرين الوجه الثاني أنها لم تكتب أصلا عليهم بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم وألزموا أنفسهم بها ثم لم يرعوها حق رعايتها لعل هذه هذه المقدمة توضح لكم ما يقصد إليه الإمام الشاطبي هنا في تفسير هذه الآية وعرض كلام المفسرين وعلى هذا سيأتي معكم الكلام في الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية اقرأ بارك الله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 وغيروهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري أي الناس أعلم قلت الله ورسوله أعلم قال أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على إليتيه واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها بارك الله هذا هذا الحديث سيئة الكلام في سندي أقل أباس ببيان معنى ببيان بعض معانيه فقوله أعلم الناس لأبصرهم بالحق أي من صحت عقيدته وسلم من الزيغ والضلال والأهواء وإن لم يكن كثير عبادة وإن لم يكن كثير عبادة وهذا الذي من أجله ساق المصنف هذا الحديث ولذلك قد يكون الإنسان كثير عبادة كما صنع النصارى ويعتزل الناس لكنه ليس على بينة من أمره إيه نعم أقرب الله فرقة آذت الملوك وقاتل وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى قتلوا وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤذات الملوك فأقاموا على دين الله بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك، فقتلتهم وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤذات الملوك، ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها هم الذين قال الله عز وجل فيهم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 ذكر هذا الحديث وأراد أن يفسر بمعنى هذه الآية التي ابتدعوها ما كتبنا عليهم وتفسيرهم على الرهبانية ورد في هذا الحديث وورد في غيره من كلام أهل التفسير وكذلك في تفسير قوله تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم والمقصود بالذين آمنوا أي من النصارى لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث فيهم وبعث في سائر الأمم كما ورد في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع على أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلا بقايا من أهل الكتاب هؤلاء البقايا من أهل الكتاب هم الذين كانوا في وهو وهي التي تشير هذه الآية إلى حالهم ومقصود بقايا من أهل الكتاب أي قد بقوا على كتابهم هذه البقية الباقية من أهل الكتاب بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم وفي أهل الأرض جميعا كان الواجب عليهم أن يؤمنوا به، كان الواجب عليهم أن يؤمنوا به، فقال الله سبحانه وتعالى، فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم، الذين آمنوا من هذه البقية مثل زلمان الفارسي، مثل غيره ممن آمنوا من النصارى، هؤلاء آتاهم الله أجرهم، كما قال الله عز وجل، فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. أي كثير منهم فاسقون خارجون عن ملتهم وشريعتهم ولم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في التفسير متفق عليه وورد في كثير من كتب التفسير لكن بقي سند هذا الحديث بقي الكلام على سند هذا الحديث هل هو سنده صحيح أم ضعيف المصنف يشير هنا ويقول هذا الحديث من أحاديث الكوفيين وقد ذكره أهل التفسير لكن بهذا التفصيل الموجود لا يصح هذا الحديث يعني بمجموع ما فيه وإلا فإن بعض ما فيه صحيح فإن ما بين النصارى لا شك إنهم اختلفوا في ذلك وهناك شواهد كثيرة مثل ما ذكره الله في سورة الكهف واختلاف الناس على دين الله وبقاء البقيه الصالحة من أهل الكهف حتى أنهم آووا إلى الجبال وآووا إلى كهفهم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أملنا رشدا فالخلاف واقع بين النصارى بين أهل الحق فيهم وأهل الباطل كما هو واقع بين هذه الأمة فلكن هذا الحديث بهذا التفصيل ليس له سند صحيح ولعل المصنف لما قال هذا الحديث من أحدث الكوفيين وسنده كما رواه أبو يعلى وغيره عن شيبان ابن فروخ عن الصعق ابن حزن عن شيخه عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهامداني عن سويت هذا سنده المذكور في كتب الحديث والمذكور في كتب تفسير وعلته كما ذكر أهل الاختصاص أن الصعق ابن حزن يرويه عن شيخه ابن عقيل وشيخه ابن عقيل الجعدي هذا قال البخاري عنه إنه منكر الحديث إنه منكر الحديث ولذلك قال الذهبي هذا الحديث ليس بالصحيح وإن كان بعض أصحاب الحديث حاولوا تخريجه من باب تعمي سنده بطرق أخرى والطرق الأخرى ما ذكرته لكم من أن كثيراً من المعاني الموجودة في هذا الحديث تصح في أحاديث أخر تصح في آثار أخرى كما سيأتي ما رواه ابن كثير عن ابن عباس ابن جبير في تفسير هذه الآية لكنه لا يصح حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الحاكم صحيح لسنات لكن الصحيح كما قال الذهبي تعقب الحاكم في ذلك أن الصعق بن حزن يرويه عن شيخه عقيد الجعدي وعقيل هذا كما قال البخاري منكر الحديث إيه نعم وكما تعلمون أن الحديث إذا ضعف ضعف سنده واجتمعت فيه معاني كثيرة لا يقتضي أن كل ما ورد فيه باطل يعني الحديث إذا ورد ولم يصح سنده، أي لم يستكمل الشروط الخمسة لصحد الحديث نقول هذا الحديث لا يصح حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا لا يمنع أن يكون في بعضه في بعض ألفاظه يكون الحديث مثلا بعض الأحيان يروى الحديث مثل هذا طويل لكن يرد في بعض معانيه ما يصح لكن ورود بعض المعاني الصحيحة لا تصحح الحديث يعني يلزم الناظر أن يكون ذلك المعنى أو الجزء منه مرويا بطريق صحيح مرويا بطريق صحيح يعني ما يأتي إنسان لهذا الحديث مثلاً فيقول لا بعض هذه المعاني التي وردت فيه صحيحة هذا لا يعطيه الحق أن يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ينظر فيما صح من المعنى الجزئي لابد بد أن يأتي له بدليل آخر يصححه كما سيأتي معكم نعم الآن المصنف سيبين معنى الرهبانية اقرأ بارك الله والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق في السياحة في الجبال والطراح الدنيا ولذاتها من النساء وغير ذلك ومنه لزوم الصوامع والديارات على ما كان عليه النصارى قبل الإسلام مع التزام العبادة وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرين ويح... <تصفيق> <تصفيق> هذا،, هذا معنى الرهبانية معنى الرهبانية عند النصارى وإذا قلنا الرهبانية مذمومة فكذلك لكن إذا فسرنا الرهبانية بالجهاد في سبيل الله تكون مذمومة ولا ممدودة تكون ممدودة فالرهبانية إذا أطلقت فهذا هو معناها وظاهر لكم كما سلف أن حالة نفسية ضعيفة ألجأت الإنسان المسلم ليفر بدينه من المعاصي والفتن فلم يجد إلا الجبال يفر فيها بدينه وهي حالة ضعف حالة ضعف الإسلام في شريعته المتجددة لم يشرع للناس ولم يوافق على حالة الضعف هذه يعني إذا قلنا أن الرهبانية كانت مشروعة للنصارى على قول بعضها للتفسير فإنما كان مشروعا عندهم نسخته شريعتنا ولم يكن مشروعا عندنا لماذا لم يكن مشروعا في شريعتنا لأن حالة ضعف لا يرضاها الإسلام للمسلم إلا في حالة انتشار الفتن بحيث أنه لا تبقى له إلا الهلكة لكن ما دام يجد يبحث عن أنصار وأولياء وإخوان ويجاهد بقدر ما يستطيع ويفر بدينه ويصبر يستقيم على طاعة الله عز وجل ويسلم من الفتن والمعاصي ويصبر على مخالطة الناس ويقوم بالحق فإن هذا هو المشروع في حقه ولا يشرع له حين حينئذ الفراغ إلى الصوامع والديار والصحاري فهذا هو معنى الرهبانية ولذلك لاحظ أن معنى الرهبانية كان عند النصارى في حدود معينة ثم توسع كما سيأتي معكم فيما نقل عن العباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم أن كان مقصودهم الفرار بدينهم من كثرة المعاصي والفتن التي حملوا عليها حملا فخافوا فساد دينهم ففروا فلما دخلوا في الصوامع توسع مفهوم الرهبانية عندهم فقد كان مفهوم الرهبانية الهروب من الواقع الذي يعيشونه فتوسع فأصبحوا يحرمون على أنفسهم اللحم والنساء لاحظتم الآن فتوسع معنى الرهبانية ولذلك هذا المعنى نفسه نقل إلى المسلمين عن طريق الزهاد المتصوفة فدخلت الرهبانية عند النصارى على المسلمين من هذا الباب هذا هو المعنى الذي يشير له المصنف ولاحظوا فيه معنى الاعتزال اعتزال الخلق فيه معنى البعد عن مجتمعات الناس فيه معنى ترك ملدات الدنيا مع التزام العبادة على نحو معين فهذا هو معنى الرهبانية وهو غير مشروع كما هو معلوم إيه نعم. <تصفيق> ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله متصلا ومنفصلا فإذا بنينا على الاتصال فكأنه يقول ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله فالمعنى أنها مما كتبت عليهم أي مما شرعت لهم لكن بشرط قصد الرضوان فما رعوها حق رعايتها يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول طائفة من المفسرين لأن قصد الرضوان إذا كان شرطا في العمل بما شرع لهم فمن حقهم أن يتبعوا ذلك ذلك القصد فإلى أين سار بهم ساروا وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم وتركوا ما نسخ وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة فإذا لم يفعلوا وأصروا وهو معنى ابتغاء وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة فإذا لم يفعلوا وأصروا على الأول كان ذلك اتباعا للهوى لا اتباعا للمشروع واتباع المشروع هو الذي يحصل به الرضوان وقصد الرضوان بذلك قال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية ابتغاء رضوان الله والفاسقون هم الخارجون عن الدخول فيها بشرطها إذ لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله نحن نصنف هنا سيذكروا معنيين لهذه الآية على اعتباره هل الاسناد على الاستثناء هنا متصل أو منقطع فإذا كان متصل ويصبح معنى الآية هنا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بشرط ابتغاء رضوان الله فيكون المعنى هنا متصل والاستثناء هنا يكون متصل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بشرط ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق هذا الشرط ومثاله لو أن كذبت عليك عبادة كالوضوء مثلا أو الصيام واشترطت عليك شروط في تطبيق هذه العدادة فلم توفي بهذه الشروط تكون قد وفيت ابتغيت رضوان, رضوان الله أو خالفت تكون خالفت لأن هذه العبادة التي كلفت بها كلفت بها بشروط وأنت لم تحقق هذه الشروط والسؤال هنا ما هو الشرط الذي كلف به النصارى هنا؟ اتباع عيسى إيه نعم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنهم في في آخر عهدهم تباعد الناس عن شرائع عيسى عليه السلام لكثرة بعدهم عن وقته وانتشر الفساد وظهر في الناس فاعتزل هؤلاء فكأن هذا الذي كتبه الله عليهم رحمة بهم حتى أسلموا من هذا الفساد فشرع عليهم الرهبانية، فشرع عليهم الرهبانية في هذه الفترة ففي آخر تلك الفترات من فترة عيسى عليه السلام بعث النبي عليه الصلاة والسلام على حين فترة من الرسل، فكان الواجب على هؤلاء الذين ترهبنوا أن يتركوا رهبانيتهم ويصنعوا ماذا؟ يبتغون رضوان الله كيف يبتغون رضوان الله؟ بالتباعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يصنعوا ذلك كان منهم مخالفة للشرط الذي اشترط عليهم في تلك العبادة وتخلف الشرط عن العبادة ينقلها من المشروعية إلى الابتداع وإلا لا ينقلها من المشروعية إلى البدع فالشرط عليهم أن ينتقلوا من رهبانيتهم إلى أين إلى شريعة الإسلام ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام يخرجوا منها يعني يصنعوا مثل ما صنعوا الصحابة يسلموا ويؤمنوا ويكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده في في سوقه بين الناس في الأمر المعروف في النهي على المنكر في الجهاد في سبيل الله فلما لم يصنعوا ذلك ما رعوها حق رعايتها وهذا ولهذا قال أهل التفسير هنا على هذا الوجه فآتينا الذين آمنوا منهم أي الذين رعوها حق رعايتها كيف رعوها حق رعايتها آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وتركوا رهبانيتهم واستقبلوا الشريعة الجديدة وعملوا بها فهؤلاء الذين آمنوا وكثير منهم فاسقون أي خارجون عما أمروا به لم يرعوا حق رعايتها فلم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا على تفسير أن الاستثناء هنا متصل لكن بقي سؤال هنا سيجيب عليه المصنف فلماذا إذن سميت فدعة ما دامت أصل المشروعة على هذا القول عند أهل التفسير إذا كانت الرهبانية مشروعة لهم فلماذا سميت بدعة ما الجواب على هذا هم؟ فما رعوها أي لم يحققوا شرطها لا. والمسلم في العبادة التي تشرع له لو لم يحقق شرطها تكون مشروعة ولا بدعة مثال شرع الله لنا الاعتكاف ماذا تقول تقول عبادة عبادة شرعية كذا ولا لا لكن شرطها ما هو أن تكون في مسجد هذا شرطها هكذا عرف الفقهاء قالوا الاعتكاف لزومه مسجد فلو لزمت بيتك أو مزرعتك واعتكفت تكون حققت الشرط ولا خالفت الشرط خالفت الشرط لما تخلف الشرط المذكور وهو لزوم المسجد تصبح يصبح اعتكافك هذا سني ولا بدعي بدعي. هو مشروع الاعتكام في الأصل ولا لا؟ مشروع لكن لما تخلف شرطه أصبح إيش؟ أصبح بدعه فكذلك هنا على هذا التفسير الرهبانية مشروعة لهم من حيث الأصل لكن لما لم يحققوا شرطها أصبحت إيش؟ ولذلك سماها الله عز وجل قال ورهبانية ابتدعوها يعني آل أمرها إلى أنها أصبحت بدعة عندهم لما تخلف شرطها وهذا هو جواب المصنف رحمه الله اقرأ جوابه إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع عليهم يسمى ابتداعا وهو خلاف ما دل عليه حد البدعة والجواب أنه يسمى بدعة من حيث أخلوا بشرط المشروع إذ شرط عليهم فلم يقوموا به وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فيعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة كالمخلي قصدا بشرط من شروط الصلاة مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غيرها فحيث فحيث عرف, عرف بذلك وعلمه فلم يلتزم ودأب على الصلاة دون شرطها فذلك العمل من قبيل البدع فيكون ترهب النصارى صحيحا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع وهو عين البدعة واضح هذا؟ واضح جواب المصنف؟ في سؤال حول جواب المصنف هذا؟ العبادة المشروطة بشرط كما ذكر هنا شروط الصلاة فأخلى المكلف بهذا الشرط فلم يستقبل القبلة أو الطهارة قصداً أو لم يستقبل القبلة ولم يتطهار متقصدا متعمدا وأدى الصلاة على هذا الوجه والثانية والثالثة على هذا الوجه هذا نقول صلاته شرعية ولا بدعية بدعية مع أنها في الأصل فشروعة ولهذا تعرف الآن الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية هذه بدعة إضافية ولا بدعة حقيقية والمصنف أورد هذا هذا الكلام الطويل وتفسير الآية وما قبله لبيان الفرق بين البدع الحقيقية والبدعة الإضافية فهذا خير مثال تعرف به البدع الإضافية الرهبانية على التفسير الأول عند المفسرين مشروع عليهم لها أصل عندهم عند النصارى لكنها مشروطة بشرط فلما تخلف ذلك الشرط ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في شريعته ويترك الرهبانية أخله بالشرط المذكور فلما أخله بالشرط المذكور صارت هذه بدعه لكن بدعه إضافية ولا حقيقية إضافية لأنها من حيث الأصل مشروعه ومن حيث ما وقع عليها من الزيادة والنقص أصبحت ما أضيف إليها من الزيادة والنقص صارت بدعه فسميت بدعه إضافية مثل الاعتكاف في البيت أو في المزرعة أو في الجبال فإن الاعتكاف من حيث الأصل مشروع، فلما اختل شرطه صار بدعه إضافية، صار بدعه إضافية، ولذلك كثير من الجهال يحسبون أن الأمر إذا كان له أصل في الشرع ما يدخل الابتداع هذا غلط، لأنه من حيث الأصل مشروع، الذكر من حيث الأصل مشروع، والصلاة من حيث الأصل مشروع، والحج من حيث الأصل مشروع، لكن بشروط. فإذا أخلوا بتلك الشروط وأدخلوا البدع عليها فإنها تكون حينئذ بدعة باعتبار ما أضيف إليها تلك العبادة مثل الصيام الصيام مشروع هو الامساك عن الطعام والشراب وما في حكمه في وقت مخصوص لكن لو صام الإنسان وبقي في الشمس لا يستظل أو صام لا يتكلم خالف العبادة الشرعية أو لا فنقول فعله بدعة يأتيك إنسان فيقول يا أخي الصيام مشروع وهذا إنسان صائم فنقول نعم الصيام مشروع بأصله لكن هذه الإضافة والزيادة والنقص الذي أدخلها هذا الإنسان ابتداع منه وتسمى بدعة إضافية أي بإضافة لما فعله هذا المكلف إذا رفعت الإضافة هذه يبقى الصيام يش مشروع وهذا هو معنى البدعه الإضافية إيه نعم وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع وهو قول فريق من المفسرين فالمعنى ما كتبناها عليهم أصلا ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بها بشرطها وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث إلى الناس كافة وإنما سميت, وإنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين أحدهما يرجع إلى أنها بدعة حقيقية كما تقدم لأنها داخلة تحت حد البدعة والثاني يرجع إلى أنها بدعة إضافية لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق بل لأنهم أخلوا بشرطها فمن لم يخل منهم بشرطها وعمل بها قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها أجر حسب ما دل عليه قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي أن من عمل بها في وقتها ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه وفيناه أجره وإنما قلنا إنها في هذا الوجه إضافية لأنها لو كانت حقيقية لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا عليه لأن هذا حقيقة البدعة فلم يكن لهم بها أجر بل كانوا يستحقون العقاب لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه، فدل على أنهم ربما فعلوا ما كان جائز لهم فعله، وعند ذلك تكون بدعتهم جائز لهم فعلها، فلا تكون بدعتهم حقيقية، لكنه ينظر على أي معنى، على أي معنى أطلق، على أي معنى أطلق عليها أطلق عليها لفظ البدع، وسيأتي بعد بحول الله. طيب قبل أن يأتي، من يستطيع يذكر الجواب؟ لماذا سميت بدع؟ هُ لماذا أطلق علي لفظ البدعة؟ وقد سبق الكلام في هذا. هُ نعم أصلاً هي ابتدعوها هذا على أن على على أحد التفسيرين أن ليست مشروعه لكن على التفسير الثاني أن كانت مشروع لهم كيف تسميها بدعة؟ أحسنت فهي قد تسمى بدعة من وجهين إما أن تكون ليست بدعة حقيقية. أن تكون بدعة حقيقية ليست مشروعها أصلاً لهم فتسمى بدع بلا شك ويكون معناها هنا إيش الاختراع؟ وينطبق عليها تعريف البدع الأصلي الذي ذكره في أول الكتاب. وإما أن تكون من حيث الأصل مشروعه فتسمى بدعه بالإضافة. طيب إذا قلنا أن من حيث الأصل مشروع ما وجه الذم عليها؟ هل الذم عليها من وجه واحد أو من وجهين؟ أو قد لا يلحق بهذا؟ أني أستطيع أجيب على هذا السؤال. م. إيه نعم إذا قلنا أنها في الأصل مشروع لهم فيكون الذم فيها باعتبار ما أضيف إليها، فيكون الذم من وجه واحد، وهو الإخلال إيش بشرطها، ويكون ذم مطلق وإلا لصنف معين. من هو؟ من هم هؤلاء؟ الذين أخلوا بشرطها ولم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتركوها هؤلاء ليسوا مذمومين، فيبقى عندك الذين لم يتبعوه، وذكر ابن كثير أنه على التفسير الأول وهو أنهم ابتدعوها في دينهم أصلاً ليست مشروع عليهم فيكون الذم من وجهين، من يستطيع يذكره؟ أه، <تضلع> طب، <تضلع> الذي اشترطوه على أنفسهم، <أيه> فيكون الذم من وجهين، الذم أنهم ألزموا أنفسهم ببدعت لم مشرعها الله، ثم بعد ذلك أخلوا بما ألزموا أنفسهم به، فيكون الذم من وجهين، أما إذا قلنا أنها في الأصل مشروعة ثم أخلوا بشرطها يكون الذم من وجه واحد وهو حالة الإخلال بشرطها وعلى كل تقدير فهذا القول لا يتعلق بهذه الأمة منه حكم لأنه نسخ في شريعتنا فلا رهبانية في الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني هذا الحديث سبق تخريجه والكلام عليه فإذا الآن الكلام في ما مضى من النصارى ما الفائدة فيه إذا كان هذا الأمر لا يتعلق بهذه الأمة يعني أورده المصنف ليبين أنه مثال تطبيقي للبدعة الإضافية على أحد التفسيرات وأيضا يتعلق بهذه الأمة به حكم من حيث أننا منهيون عن هذا النوع من الترهق الرهبانية هذه نحن ممنوعين منها لأنها ليست في شريعتنا أما أنه لا يتعلق به هذه الأمة منه حكم يعني أنه لا يلزمنا الرحبانية هذا قصد المصنف وإلا يتعلق من جهة أخرى وهو أننا منهيون عن ذلك إيه نعم دليل النسخ في شريعتنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني مال من رغبة عن سنتي فليس مني والنص أيضا له أدلة كثيرة منها ما رواه الإمام أحمد بسندي عن إياس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله فهذه الأحاديث ذكرها ابن كثير وغيره وهي دالة على أن هذا النوع من الرهبانية عند النصارى منسوخ في شريعتنا وأبدلنا الله فيه بعمل فيه السياحة هي سياحة. السياحة ما معناها يمكن واحد يسيح في الأرض يتفر يتأمل يتعرف على الدول مثلا أو على الآثار، هاه؟ ويجول في الأرض يميناً وشمالاً. في واحد يذهب يدعو إلى سبيل الله ويجول في الأرض يميناً وشمالاً. هذا ساحة وهذا ساح. لكن فرق بين السياحة والسياحة ولا لا؟ فرق بين السياحة تنفع البشرية وتدعو إلى سبيل الله وبين السياحة أقل ما يقال فيها أنها مباح وقد يلحق الإنسان فيها أضرار كثيرة في دينه وخاصة كما هو معلوم في السفر إلى بلاد الكفار وما يترتب على ذلك هذه السياحة وهذه السياحة لكن شتانا بين النوعين من السياح كذلك الجهاد الجهاد قد يخرج الإنسان فيعيش بين يعيش في خارج بلاده في الثغور والثغور كما تعلمون ليست مكانا لاجتماع الناس وأن يأخذ الإنسان نسائه معه وماله وقد يخرج بمفرده فيعيش مع غيره فيعيش بالثغور يعيشون في الثغور أشبه الرهبان يعني في الاعتزال من الدنيا لكنهم أمام هدف عظيم في الثغور يجاهدون عن بلاد الإسلام ويدعون الكفار إلى الإسلام هذه سياحة وقد يبقون شهرين ثلاثة وقد يبقون سنة قد يبقى سنتين في الثغور فهذا نوع من السياحة وفيه عزلة عن المجتمعات العادية للناس لكنها ليست رهبنة وإنما السياحة مرتبطة بمقاصد عالية وهي نشر الإسلام ونفع البشرية ولذلك سمي الجهاد من هذا الباب سياح نعم على أن ابن العربي نقل في الآية أربعة أقوال الأول ما تقدم والثاني أن الرهبانية رفض النساء وهو المنسوخ في في شرعنا والثالث أنها اتخاذ الصوامع للعزلة والرابع السياحة قال وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان وظاهره نعم اقرأيني وظاهره يقتضي أنها بدعة لأن الذين ترهبوا قبل الإسلام إنما فعلوا ذلك فراراً منهم بدينهم ثم سميت بدعة والندب إليها يقتضي أن لا ابتداع فيها فكيف يجتمعان إيه نعم. هذه ملاحظة الإمام الشاطبي على كلام بن العربي رحمه الله وكلام العربي فيما عدده يرجع إلى معنى واحد لأن الرهبانية هي إما السياحة في الأرض أو الانقطاع عن الخلق أو ترك النساء هذا كله في معنى الرهبانية فقوله الثاني أن الرهبانية رفض النساء فهذا من معنى الرهبانية واتخاذ الصوامع للعزلة من معنى الرهبانية والسياحة في الأرض من معنى الرهبانية وهذا كله منسوخ وأما ما قال ابن العربي رحمه الله من أن السياحة مندوب إليها في ديننا عند فساد الزمان فهذا كما ذكر المصنف أنه لا يتناسب معه ما ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن ذلك كمان ها الثلاثه لكن قد يقال في الثلاثه الذين نهاهم الثلاثه الذين جاؤوا الى عليه الصلاه والسلام فقال احدهم اقوم فلا انام اصلي فلا انام اقوم الليل فلا انام وقال الثاني لا اتزوج النساء وقال الثالث لا اكل اللحم فناهاهم النبي عليه الصلاه والسلام وقال الحديث الصحيح من رغب عن سنتي فليس مني <تصفيق> قد يقال أن هذا ليس في حال فساد الزمان لأن الناس كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على خير بعد انتشار الإسلام لكن قول ابن العربي وهو مندوب لاحظ عليه المصنف ما سمعتم من أنه كيف يسمى بدعة وفي نفس الحال يسمى مندوب إليه لا يتناسب لا يتناسب أن يسمى مندوبا إليه وهو في حق قطي بدعة وعلى هذا فالأصل في السياحة كما سبق في معنى الرهبانية عند النصارى ومن شابههم وسلك مسلكهم من أهل التصوف يعتبروا من البدع نعم ولا يستثنى من ذلك إلا ما ورد في بعض الأحاديث استثنى من ذلك من خاف على دينه الهلكة ففر في الشعاب لكن لا ليترهبا لاحظ الفرق أن ورد في بعض الأحاديث في بعض أحاديث الفتن أن الرجل يفر بدينه خوف الفتن لكن ليس المقصود به الرهبانية ليس المقصود بها الرهبانية إيه نعم. ولكن ولكن للمسألة فقه يذكر بحول الله وقيل إن معنى قوله إن معنى قوله تعالى ورهبانية إن معنى قوله تعالى إيه نعم إن معنى قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها أنهم تركوا الحق وأكلوا لحوم الخنازير وشربوا الخمر ولم يغتسلوا من جنابه وتركوا الختان فما رعوها يعني الطاعة والملة حق رعايتها فالهاء راجعة إلى غير مذكور وهو الملة المفهوم معناها من قوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة لأنه يفهم منه أن ثم ملة, ملة متبعة كما دل قوله إذ عرض عليه بالعشي على الشمس حتى عاد عليها الضمير في قوله تعالى توارت بالحجاب وكان المعنى على هذا القول ما كتبناها عليهم على هذا الوجه الذي فعلوه وإنما أمرناهم بالحق فالبدعة فيه إذن حقيقية لا إضافية يعني تكون حقيقية على هذا التفسير وهي أنهم ابتدعوا في الدين وأكلوا لحم الخنازير وشربوا الخمر على وجه العبادة ولم يقتسلوا من جنابه وتركوا الختال هذه تكون البدع حينئذ حقيقية ولا إضافية حقيقية وعلى هذا تفسير الآية على هذا المعنى ورهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها ما رعوها الضمير يرجع إلى الملة التي أمرهم الله في شريعتها فالملة هي الإسلام لأن عيسى عليه السلام جاء بالإسلام وجاء لهم بشرائع منها الختان ومن الاقتصال من الجنابة وتحريم شرب الخمر وكل ذلك خالفوا عنه بذلك فهم بذلك خالفوا الإسلام وما رعوها يعني الطاعة والملة لكن ما وجه هذا التفسير لأن في العادة أن التفسير في رعوها الضمير يرجع إلى أمر سابق فلفظ الملة أين ذكر؟ أين ذكر لفظ الملة؟ مم. كيف؟ من حيث المعنى يعني وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه مم. رأفةً ورحمة، ومش معنا رأفةً ورحمة؟ رأفةً أي خشيةً لأنهم لزموا الإسلام ورحمة بالخلق فعلى هذا يكون الضمير راجع للمعنى أي للشريعة التي كانوا عليها للملة التي كانوا عليها فلما خالفوا الملة التي كانوا عليها اعتبرتنا أن هذه البدعة ليست بدعة إضافية بل هي بدعة حقيقية لأن الرهبانية ليست موجودة فيها أصلا وهذا نظيره هذا نظيره كما ذكر المصنف هنا في قصة داود وسليمان في قول الله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيات العشي معروف وهو آخر النهار والمقصود بالعشي هنا يعني حال ظهور الشمس حال ظهور الشمس لأنه إذا غربت الشمس لا يطلق على الوقت بأنه عشي لا يطلق على الوقت بأنه عشي بل يقال غروب بل يقال الشمس تضيفت للغروب ويسمى ما بعد ذلك غروب وهو أول الليل فلا يسمى عشيا إلا إذا كانت الشمس لم تغرب. فهنا قال الله عز وجل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيات الصافنات الخيل الجيدة فقال فانشغل بها انشغل بها سليمان عليه السلام فقال إني أحببت حب الخير والخيل تسمى خير كما ورد في الحديث فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب الضمير يرجع إلى أي شيء هنا للشمس وإلا للخيل هنا الضمير الظاهر وإن كان هناك أقوال عند المفسرين لكن هنا حتى توارت بالحجاب يرجع للشمس فين مذكورها الشمس الشمس ما ذكرت فين تكون مذكورة أحسنت تكون مذكورة متضمنة في معنى العشي فهنا فما رعوها الضمير يرجع في رعوها إلى أي شيء إلى الملة الملة لم تذكر صراحة لكن ذكرت متضمنة ذكرت متضمنة في الآيات التي قبلها وعلى هذا هنا حتى توارت بالحجاب أي الشمس فقال عليه السلام ردوها علي الضمير يرجع إلى أي شيء يردوها هنا إلى الخير فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي أنه طاعة لله وشكراً لله تخلص مما أشغله عن طاعة الله هذا هو معنى الآية وهذه المجانسة بين التفسيرين في قوله تعالى فما رعوها وفي قوله ردوها علي هنا. <تصفيق> وعلى كل تقدير، فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء، فلا نظر فيه بالنسبة إلى هذه الأمة. كم بقي؟ كم بقي من الوقت؟ ترون نكتفي بهذا؟ هم؟ طيب، نكتفي بهذا ونستكمل بعد ذلك الكلام. كلام المصنف في هذا الموضع ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من شاء نراجع كلام ابن كثير فيما ذكره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية <تصفيق> فليراجعه وقد ذكر رحمه الله بإسناده نقله عل بن جرير ذكر عل بن الجرير بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ملوك ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل وهذا يبين لكم سبب نشوء الرهبانية أو حاجة ما صنعه النصارى في اعتزالهم قال كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل فقيل لملوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتموناه هؤلاء إنهم يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فادعوهم فادعوهم فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ واليؤمنوا كما آمنا فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا فقال الطائفة منهم ثم بعد ذلك ذكر أن طائفة منهم قالوا نسيح في الأرض ونهيهم ونشرب كما يشرب الوحش وهكذا فبدأت الرهبانية فيهم بعد ذلك إنها تفضل هذا السائل يسأل يقول إذا تخلف الشرط عن العبادة هل تسمى بدعة أم لا هل إذا بدل الشرط وعطل ولم يعمل به لأن التخلف يكون لعذر أرجو التوضيح نعم التخلف يكون لعذر لكن كلام المصنف في أي شيء في تخلف الشرط لعذر أو لعدم عذر بدون عذر. وإلا في أن الشرط إذا تخلف في العبادة قد يكون مأذونا فيه مثل الإنسان لم يستطع أن يتطهر فإنه يصلي على حاله إنسان مريض محروق به حريق لا يستطيع يمس لا ماء ولا يستطيع يمس التراب حتى يتيمم ورفع الحدث شرط من شروط الوضوء من شروط الصلاة وإلا لا شرط لكن هذا لم يتمكن لعذر فيسقط عنه فإذا صلى والحالة ذلك بالوضوء الذي لم يمس فيه ماءا ولا تيام ومن صحت صلاته فهو معذور المثلا يعمل عملية في كليته ويكون معكيس موجود فيه نجاسة حتى لو فرغ النجاسة قبل الصلاة وهو في أثناء الصلاة نزل في الكيس نجاسة بول تصح صلاته وإلا لا فصح صلاة لأنه عجز عن تحقيق الشرط فإذا كان بعذر فلا كلام في هذا لأنه معذور لكن المسائل التي ذكرت هنا هي تخلف الشرط تخلف الشرط قصدا الإنسان ما هو معذور هو متعمد يعني وقال له شروط الصلاة كذا فيحقق شرطين ويترك الباقي متعمدا لماذا نقول عن صلاته؟ شرعية ولا بدعية وكذلك في الاعتكاف شرطه أن يكون في المسجد وهو يعتكف في غير المسجد ماذا نسمي اعتكافه من البدع الإضافية وهكذا فيه أكثر من سؤال في حكم من مات على الكفر ولم تظهر له توبة هل يجوز الترحم عليه هذا مما يدلك مثل هذه الأسئلة وقد كثرت مثل هذه الأسئلة في هذه الأيام فقد سئل بعض المشايخ عن الاستغفار للكافر فقال هذا استهزاء بالدين كيف يكون استهزاء بالدين؟ لأن الله عز وجل فرق بين المسلمين والكفار فجعل أهل التوحيد الذين لا يشركون به في الجنة لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وأما المشركون الذين لا يوحدون الله عز وجل ويشركون ويكفرون ارتكبون أسواب الكفر والشرك فهؤلاء مخلدون في النار قد يتعجب بعض الناس لأنه لا يعرف التوحيد فيقول لماذا لأنه لم يعبد الله عز وجل لأنه لم يعبد الله قط لم يسجد لله قط لم يعبد الله بالتوحيد كافر مشرك وهذا ما أجمع عليه أهل الإسلام من لدن الأنبياء جميعا هذه من العقيدة التي أجمع عليها الأنبياء وأتباعهم من أهل الحق أن الكفار في النار والمسلمون في الجنة يعني المسلم حتى وإن عذب ما قاله إلى الجنة أهل التوحيد في الجنة وأهل الكفر والشرك في النار هذا كم فيه من الآيات في القرآن؟ في آية ولا آيتين ولا ثلاث ولا مئة ولا مئتين ما؟ آيات كثيرة فالذي يكذب بهذا هذا مكذب بالقرآن فتلاعب الناس بالدين يصل بهم إلى درجة السخرية بالدين استهزاء بالدين يناقضون قول الله وحكمه هل يجوز مناقضة قول الله وحكمه؟ هل يجوز لمسلم أن يرد أمر الله عليه؟ هذا كفر الله يقول كذا وأن تقول شيء آخر هذا كفر من رد أمر الله فقد كفر ولا يجوز مناقضة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فما معنى الإيمان ما هو معنى الإيمان لكن العلمانيين والزنادقة حتى يشككون الناس في الدين حتى يشككون الناس في الدين ويشككون الناس في القرآن يترحمون على الكفار وإذا جاء واحد يترحم عن كافر قال ما في فرق المسلم الله يرحمه والكافر مثله طيب وش الفرق بين الإسلام والكفر صار في فرق ما صار في فرق وجاءت وحدة الأديان واللعب بالشرايع وتضيع عقائد الناس فالقضية لا تخسبونا قضية ذاتية مختصة بموضوع أو بحدث معين هذا توجه موجود عند المنحرفين والملاحدة يضحكون به على ضعفاء الإيمان من المسلمين وعلى الجهال ويتخذون مثل هذه الأحداث رمز للتشكيك الناس في دينهم. لكن لولا ضعف الاعتقاد ما ما يعني لا لا يأتي إنسان فيقول حال الكافر يجوز أحد يترحم عليه؟ الكافر المعرض للعقوبة مخلد في النار بسبب ماذا؟ بسبب كفره وجوهوده وعدم متابعته الإسلام وعدم قبوله لشريعة الإسلام وعدم إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام. <تصفيق> ومن فرق بين الأنبياء لم يؤمن بالأنبياء كلهم يعني لو جاء واحد لأن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا سعاتي بنبي وأستثني من سائر الأنبياء هذا لن أؤمن به فهو كافر عندنا وإن كان في أصلي مسلم وإن كان قال أنا أؤمن بمحمد محمد وإن كان يتعبد في المسجد لكن فرق بين الأنبياء ولم يؤمن بأحد الأنبياء لم يؤمن بعيسى مثلassemble فهو كافته لأنه رد عمر الله عز وجل عليه فالحقيقة بعض الناس قد يسأل ليعلم لكن بعضهم يتحدث في هذه الموضوعات بنوع من اللامبالاة وهذا من الاستهزاء بالدين استهزاء بشرايع الدين والعياذ بالله هنا تفضل الحكم على المعين بالنار نعم يقال الكفار في نار جهنم كما قال الله عز وجل الكفار والمشركون في نار جهنم فهذا أصل معتبر وليس فيه استثناء, ليس فيه استثناء. إلا ما ورد في الأحاديث ممن يكون في شاهق جبل من يكون في شاهق جبل لم يسمع بالإسلام قط فهذا كافر وحكمه حكم الكفار لكن ورد في الأحاديث أنه يمتحن يمتحن متى يوم القيامة كما ورد في الأحاديث ومضت معكم هذه المسألة يمتحنهم الله يوم القيامة يأتي الرجل الخرف الذي لا يفهم فيقول يا رب قد خرفت وجاء نبيك وأنا لا أعلم ما يقول ويأتي الإنسان الأصم وهو مثل العصر هذا ممكن يكون أصم بيستطيع يفهم ولا لا، لكن من زمان يمكن أصم ما يستطيع يسمع ما في وسيلة لإسمعه فيأتي الرجل الأصم فيحتج على الله فيقول يا رسول الله جاء رسلك وأنا لم أسمع لا أفهم ما يقول فهؤلاء يمتحنهم الله يوم القيامة فإن أجابوا دعاء الله كانوا مسلمين فيدخلون الجنة وإن رفضوا كانوا كفارا فيدخلون النار، لكن هم عندنا كفار مشركين لكن عذابهم في الآخرة مبني على إعلامهم من الله بالحق لأنهم لم يعلموا لكن مثل الصور المذكورة هؤلاء يسمعون الإسلام ويطلعون عليه وقرأوا أخباره وسمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه ظهرت الحجة، هذا كلام فمن سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤمن فهو كافر ومخلد في النار وبهذا ينبغي للناس الدعوة إلى التوحيد وتعليمه لأن ترك الدعوة إلى التوحيد وترك تعليم التوحيد يجعل الزنادقة وأشباههم يشككون في عقائد المسلمين والله عز وجل يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون فلا يجوز لأحد أن يجعل المسلم كالمجرم والكافر مجرم الكافر مجرم سماهم الله عز وجل قال ما سلككم في سقر وقبلها قال الله تعالى ها كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين من هم المجرمون؟ كفار كفار مجرمون لكن نحن لضعف مفهوم التوحيد كافر كيف يصير مجرم؟ مجرم لأنه ارتكب أكبر جريمة في الأرض ما هي أكبر جريمة في الأرض؟ الشرك والكفر بالله وإذا كان الإنسان لا يغار على حرمات الله يكفر بالله ولا يكون في قلب المسلم غيره وغضب لله كيف يكفر برب السماوات والأرض التي نعموا علينا بالليل والنهار والسر والعمال والذي خلقنا لعبادته وأكرمنا بالتوحيد والحق وخلقنا ليكرمنا بالشريعة وبالإسلام وبالدين فإذا كانت القلوب لا تغار على حرمات الله إذ يكفر به فأعوذ بالله لا غير تفيا هذه قلوب موات فالله عزيز يسمى الكفار مجرمين لكن بعض الناس يستغرب كيف يكون الكافر مجرم مجرم نعم لأنه ارتكب أكبر جريمة في الأرض أكبر جريمة في الأرض أنه لم يعبد الله عز وجل ولذلك كان الكفر والشرك هو أعلى المعاصي المعاصي كثيرة المعاصي درجات لكن أعلاها وأكبرها الكفر والشرك الكفر بالله عز وجل ما ورد في بعض الأحاديث حيثما مررت بقبر كافر وبشره بالنار هذا المعنى صحيح هذا المعنى صحيح لأن الله قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وقال الله عز وجل وبشرهم بعذاب أليم والتبشير هنا تحكم بهم لأن الإنسان إذا قيل لك ابشر ما لا تنتظر خيرا فالله عز وجل قول فبشرهم تحكماً بهم جزاء ما صنعوهم من الكفر بالله وترك عبادته والإفساد في الأرض والإفساد, والإفساد في الأرض بنشر الكفر والشرك هنا هذا يسأل عن الميكرافون في الصلاة والفرق بين البدع الإضافية والمصلحة المرسلة في الأمور العادية كما سبق ما تدخل البدع الأمور العادية مثل <تصفيق> الوسائل المتاحة من الأمور العادية هذه كالمركوبات والمأكولات وغيرها لا تدخلها البدع هي نعم إلا إذا تعلقت بها عبادات إلا إذا تعلقت بها أمور عبادية يقول هذا إنسان أحرم بعمرة وعقد النية ثم عدل عنها بعد عقد النية ودخل وحل إحرامه فماذا عليه وإذا كانت امرأة وحصل لها الجماع فماذا عليها هذا الجواب كما ذكر أهل العلم أن النية لا ترفض يعني نية الإحرام ما ترفض يعني حتى لو رفضتها أنت ما تتغير يعني أنا لبست إحرامي فبداليا نخرج من الإحرام إنسان آخر لبس إحرامه وفخرج من إحرامه هذا ما يمكن ما نقول خرج من حكم الإحرام حكم الإحرام يلزمه <تصفيق> فإذا قلت ماذا نصنع به نقول عد إلى إحرامك وإذا قلت إذا لم يعد فنقول آثم وتبقى عليه أحكام الإحرام فما ترفض ما يمكن رفضها لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله لا دخل في عبادة الحج والعمرة لابد أن يتمها فإذا قيل عصى رفض الاحرام رماه فنقول آثم فإذا سأل سأل قل ماذا نصنع به نقول أنت تحت أحكام الاحرام حتى تتوب وترجع فإذا قال كيف أرجع قال له البس احرامك وتبي إلى الله وأتم ما بدأته إن وإذا ارتكب محظورات يتحمل مسؤوليته كما هو معلوم في محظورات الاحرام <تصفيق> هذا يسأل يقول يسر الله لي مكان في الصف الأول في الحرم في المسجد الحرم لم أسبق إليه أو لم يسبقني إليه أحد فجلست أذكر الله عز وجل ثم جاءني رجل يطلب مني ترك المكان فدعوت لي وله بالهداية والصلاح ثلاث مرات وطلبت منه أن ينصرف إلا أنه شتمني وقال تقوم وأنت راغم ووضع إصبعه على خشمي بقوة فدفعته بيدي بقوة في بطنه ثم انصرف بعد ذلك فهل علي ذنب في ذلك أرجو إفادة إذا كان المكان ليس له فليس عليك ذنب لأنه اعتدى عليك فدفعت اعتداءه عنك فلا شيء عليك إن شاء الله يعني كونك تدفعه في المسجد هذا ليس بذنب ما دام كما ذكرت في هذه الصورة أي أنه اعتدى عليك أي نعم لأن الإنسان حتى في المسجد إذا أحد اعتدى عليه فله أن يدفع عن نفسه أنتم كما تعلمون الرجل إذا قطع عليك الصلاة إذا دخل بينك وبين سترتك جئت تسجد لك أنت من صلاتك مكان السجود فإن كان لك سترة فما بينك وبين السترة لك لا يجوز الإنسان أن يمر بين يديك فإن لم يكن سترة فأيضا لا يمر لك في موضع السجود ما هو مثل ما بعض الناس يصنع أن يدفع الإنسان بعد ثلاث أمتار ثلاث أمتار ما تملكه أنت ولا تملك حتى مترين أنت تملك موضع سجودك اللي بعد موضع سجودك ما تملكه أنت يمر منه الإنسان لا بأس بذلك فإذا جاء إنسان فمر في موضع سجودك أو بينك وبين السدرة فلك أن تدفعه فإن لم يندفع إلا بالقتال فلك أن تقاتل هذا من الأمور المشروعة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين